فكانت من أعظم الوصايا التي وصاها أب بابنه أن وصاه أن يخلي نفسه من الشرك إن الشرك لظلم عظيم وقلنا الدنيا بأسرها طائمة من أجل رفع رأية التوحيد بل الكون كله بتناسقه البديع يغرد توحيدا وكل وكل وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاق قال الله تعالى وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيِّ حَمَلَتْهُ أُمِّشْ انظر هنا يبين لك ربط بر الوالدين بتوحيد الله جل في علاه لتعلم هنا بأن أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين ولتعلم أن أعظم الطاعة بعد التوحيد البر بالوالدين كما قال الله صريحا في كتابه وَقَضَى ربك أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ تَوْحِيدٌ خالص. وقد ربك الا تعبدوا الله اياه وبالوالدين احسانا فسن بالاحسان للوالدين وبر الوالدين وبالوالدين احسانا قد اوصى الانسان بوالديه حملته أمه وهنا حلوة. وهنا أيضا فيها التوصية فيها الكتابة فيها الفرض كتب لكم فرض عليكم ووصينا الإنسان بوالديه قال علماؤنا هنا فضل بر الوالدين وعظم العقوق من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ السبع الموبقات وذكر ثاني السبع الموبقات عقوق الوالدين صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال امين آمين امين فالمسؤول عن ذلك قال اتان جبريل فقال رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ اضرك ابويه او احدهما ولم يدخل فيهما الجنة قال الله تعالى وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا علىوه قال علماؤنا نزلت هذه الايه الكريمه في سعد بن ابي وقاص لما اسلم أمه قالت سأترك الطعام والشراب حتى أموت حتى تترك هذا الدين فكان سعد يقول إني لا أبر الناس بك ولكن أقسمت لو لك مائة نفس فخرجت لن أترك هذا الدين لن أترك هذا الدين قال وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وقد بينا قبل ذلك لمن التقعيد الصحيح عند علماء التفسير أن سبب النزول مفسر وليس مخصص أن سبب, التفسير، سبب النزول يكون مفسرا لا مخصصا قال وصينا الإنسان الوالديه حملته أمه وهنا على أي ضعفا على،, على ضعف كما قال الزجاج وغيره والمعنى لجمعها بحملها هي أن, أن, أن تضعف مرة ومرة والمعنى هنا أنها تحملت وتكابدت المشقة في حملك وأنت تطعم وتشرب وأنت تطعم وتشرب في بطنها وهي تحملك وتخش عليك وكأنك في الحناية وهي تحب أن تقدم حياتك على حياتها شدة الأمر على الأمي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ابن عمر رضي الله عنه لما ورد يمنيا حمل أمه وطاف به بها الكعبة فنظر عليه ابن عمر متعجبا فقال له اليمني يا ابن عمر أتراني وفيت لها قال لا والله ولا بظفر من ظفراتها يعني بطلقة من طلقات الولادة لا يساوي شيء فيما تفعل أنت الآن قال ووصينا الإنسان بورديه ثم خصص وهذا أيضا فيه التعميم والتخصيص بعد التعميم للتأكيد يعني بعدما ذكر الوالدين ذكر أخص الوالدين وأعظم الوالدين برا الأم قال حملته أمه كأنه قال وصيناك بوالديك والتوصية الأعلى والأعظم بأمك على ما فعلت وحملت وتحملت المشقة وقدمت حياتك على حياتها وطعامك على طعامها وشرابك على شرابها فحق لك ان تحفظ لها الجميل والاحسان وان الله يبغض الجحود وان الله جل فعلا يبغض الجحود ارايت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل لكم عليكم السلام و من صنع لكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيع ان تكافئوه فقولوا له جزاكم الله خيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله من لم يشكر الناس لا يشكر الله قال الله تعالى فوصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وفصاله في عامين أي فطامه في عامين وهذا خبر وهو خبر بمعنى الأمر بمعنى إنشاء يعرفتموه في عامين وهذا أيضا على الكمال ليس على الوجوب باتفاق المفسرين أنه على الكمال لا على على الوجوب يعني المسألة ليست على الوجوب بل هي على الاستحباب وفصاله في عميني أي فطامه يقع في انقضاء عميني قرأ إبراهيم النخعي وأبو عمران والأعمش وفصاله وقرأ أبي بن كعب والحسن وأبو الرجاء بن مصرف وقتادة وفصله وهذه أيضا فيها دلالة على مشقة الوالدة بالرضاع بعد التحمل والمعنى أراد الشر أيضا أن يبين لك حملتك ضعفا على ضعف ثم بعد ذلك تحملت مشقة الرضاع عليكم السلام وبركاته أن تترى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة الغامدية أن يقيم عليه الحد قال قال إذا بي حتى تضعي فوضعت فقال إذا حتى ترضعي حتى تفطمي قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على ود وهن على وض وفصلوه في عامين أنشكر لي وروالديك أليه المصير أنشكر لي شوفونظر هنا كما قلنا وهذا أمر جازن أنشكر لي وهذه دال على أن العبادة قصها وأساسها قوتها حقا ومكمن ما هي الشكر لله دال في قول أنشكر لي والعبادة مصان صبرنا في نصف صبر نصف شكر والشكر أحب إلى الله جل فعلا ففي استناء الحسن على الله بما يستحقه سبحانه جل فعلا وفيه الإقرار عقديا بالقلب على إحسان الله وبره وتوحيده وربوبيته وإلهيته بعد ذلك بالشكر عملا يعمل آل داود شكرا وقليل من أبادي الشكوه أنا أشكر لي خلقتك من عدم وركبت فيك السمع والبصر والأفدة أعطيتك القوة ومنحتك الحياة وجعلت الأبوين أعطف ما يكون عليك أنشكر لله قال ولي وارديك شو انظر هنا إنصاف الشرعي وإنصاف القرآن لابد الإنسان أن يكون عاقلا متتبرا أتم البيان ويعلم بأن ربنا الرحمن يحب من عباده الوفاء لا الخيانة ولا الجحود كما أمرك أن تشكر له لأنه ما من نعمة إلا به أمرك أن تشكر الوالدين فهما سببا في حياتك هذه الأولى سببا في حياتك والثاني أنهما قد أنفق الغالي والنفيس من أجل, من أجل بقائك وقوتك ومن أجل توفيقك وتزيدك نعم قال أنش كل لي ولوالديك رِديكَ المصير. والمعنى هنا لما يقول الله على رأخته بعد, بعد ما أمر بعدما أمر أوامره فختم الآية بقوله إليا المصير كأنه قال ومهما تعملون من عمل فهو مكتوب عندي فإنكم ستلقون جزاء ذلك عند لقائي يوم القيامة. فلا هناك أناس يأتون يوم القيامة بحسنات لكنها لم تقبل. عند ربنا قال الله تعالى عنهم وقدمنا, ما وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعوذ بالله ان نكون منهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن اهل الايمان إن الله جل شعلاء يعظم حسناتهم في الميزان ويرفع درجتهم عند ربنا الرحمن نعلم لنشكل لي ولوالديك إلي المصير وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابعي وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بي علم يعني إن جهداك وقاتلاك على أن تشرك بالله جلي فعلاه فإياك أن تفعل فإن أعظم الظنب وأخباحه هو الشرك بالله جلي وإن كل ذنب خلى الشرك مغفور وهو مع عظيم الجرم يدخل تحت عظيم الحلم والعفو والمغفرة ولكن الشرك لا حيلة فيه لأن الله جزم بأن الشرك غير مغفور قال الله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعندما قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلبتعمه طبعا في قوله وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم، هذا منطوق ليس له مفهوم هذا المنطوق ليس له مفهوم. يعني الحق أنه لا يمكن أن تريد شركا لك فيه علم بحال من الأحوال لكن هذا كشف الواقع هذا كشف الواقع والقراءة التفسيرية تكون وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به والواقع أنه ليس لك به علم فلا تطعهما وعلي فيها دلالة على أن السمع والطاعة للولاة لولاة الأمور سواء الأولاة الخاصة الأبويني للأبوينه أو الولاة العامة لخليفة المسلمين أو أمير المؤمنين أو الولي ولي القطر فإن السمع الطاعة إلى هذا الحد ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه إرضاه قال إنما الطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إرضاه على على المر استمع الطاعة في المنشة والمكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا, ولا طا وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك لكبير ولأن الشرك لا مغفرة له حذر الشرع منه أيام تحذير قال فلا تطعهما لكن هما لهما حق وعليهما حقوق امتنعوا عن أداء حقوقهم بل خالفوها وعرضوها هذا ليس بلازم أن تمنع أن تحقهم وهذه هذه كما قلنا دلالة واضحة جدا على سعة هذه الشريعة وعلى رحمة الله بالعباد بهذه الشريعة الغراء لا تختلط الحقوق وقد قال الله تعالى بآية تزبط ذلك ما هي, ما هي الآية قال أتى بآية أنه من كان عليه حق فامتنع عن أدائه فهذا ليس بلازم ولا ولا تكون ثمرته ان تمتنع انت عن اداء حقه ما الايه التي تثبت ذلك كده ذكر ممتاز جيد ممتاز جزاكم الله عنكم اجمعين نعم ممتاز من ابراجه جزاكم الله خيرا ولا يجرمنكم شنان قوم ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى المساله ليست على المقابله المساله ان الله جل جلاله جعل عليك حقوقا وجعل لك حقوقا فعليك أن تؤدي الحقوق التي عليك مهما كان ومن منعك الحقوق فعليك أن تصبر وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الأنصار أن الخلفاء أو ولاة, ولاة الأمور بعد ذلك قال ستجدون بعد أثره قال ما نفعل قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفونه وتنكرون نعم ولما سألوا النبي عما نفعل قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديث فيه ضعف لكن استأنس به خلوب الولايات بيدي، نشارك بعبادتي وعاطفة خلوبهم عليكم. آم. قالوا إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال وصاحبهما في الدنيا معروف وهما على شرك وهما على شرك قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن أرضاها يا رسول الله إن, إن أمي أتت وهي راغمة في رواية راغبه يعني راضمة يعني كافرة ما تريد الإسلام وراغبة في أن أصل أصلها قال صلي أمك قالا صلي أمك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وجب أداء الحقوق وهذا حقهما فلابد أن يؤدى ولذلك الله جل فعلا يبين لهما يوم القيامة أنهما بخصهما حقهما فلأمر الجميع بإيصال الحق لهم فإن منعهم الحق فحسابهم على الله جل فعلا قال فلا تفعهما وصحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم لا يرجعون فانه بكم واتبع سبيل من أناب إليه قالوا هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لأنه ستة من العشر المبشرين لما ذهبوا إلى ابي بكر قالوا أصدقت هذا الرجل قال نعم وإنه والله لصادق ثم أخذهم وحملهم إليه حتى أسلموا شوف بركة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وبركة تصديقه كان الله جعله سببا في العشر العشر ولا الذين اتخذت عليهم الدنيا بأسره في العشر المبشرين بالجنة فإن الله جل وعلا من عليهم فأسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقيل في قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إليها وغيره واتبع سبيل من أناب إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بانه ابو بكر الصديق قيل سعد اتبع سبيله في الإيمان قال, قال ابن عباس وعطاء كما قلت الستة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عفان الزبير وسعد بن ابي وقاص عبد الرحمن العوف حملهم جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا على يديه واتبع سبيل من اناب الي من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذا اعم وهو الاسد والاصح واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعمل ثم الي مرجعكم وهذا حسم وحزم لمسألة الرجوع إلى الله جل في علاه مع البعث والنشور قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال الله تعالى بعدما أحيى الأرض الله كان فينا الله تعالى أنزل علينا السماء أنزل علي أنزل علي فأحيى بي الأرض بعد موتها قال وكذلك تخرجون ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر السماء فاهطلت مطرا كالطل تبنى منه الاجساد ثم يؤمر اسرافيل عليه السلام بالنفخ في الروح فتذهب كل روح الى بدنها ويحشرون الى ربهم مهرولين مسرعين فزعين حفاه عراه غرلا يعني حتى القلفه التي يعني تختتن ترجع على معضيعه وعائشة يعني فاجعت فقالت وينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشق من ذلك من الصديق. قال ثم ليه مرجعكم؟ يعني هنا الآن أيضا فيه البشارة والنذار. البشارة المنوفة والنذار المنتخلف. فأنبئكم بما كنتم تعملون لأنه ما من شيء إلا هو مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولذلك أمر الله الملائك أن تكتب هناك الملكان الموكلان أو الملك الموكل بالنفخ في الروح وهو جنين أي رب ذكى الأمونس أي رب شقية سعيد أي رب الرزق أي رب الأجل أي رب العمر أو الأجل فكل شيء مكتوب وملائكة أيضا لا تتركوا تكتبوا كل شيء وملائكة للحفظ لهم عاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن كذب أحدهم وإن كذب أحدهم قال الله تعالى وصفا ما يحدث معه اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون قال يا ابنية فراجع لقمان ووصية لقمان ما زالت موصولة يا ابنية إن تكو إن تكو حبة من خارجين فتكو في صاحبة أو في صناعة الأرض يأتي بها الله إن الله رطيبون خبير سبب ذلك أن ابن لقمان قال لأبيه أرأيت لو كانت حبة شقاء للبحر أكان الله يعلمها فأجابه بهذه الآية وقيل يا آبتي إني عملت بخطيئة حيث لا يراني أحد كيف أعلمها الله فأجاب الله بهذا قال الله تعالى يا ابني إنها قال الله تعالى بما قاله لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في سخرات أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله سبحانه لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض ارض ولا بحر ما في قاري ولا جبل ما في وعليه لا يعزب عنه مثقال دارة في السماوات ولا في الأرض وإذا أراد شيء قال له كن فيكون ثم قال إن الله لطيف خبير وهذا نفصله إن شاء الله على اللطائف التي ترتبط باسم الله اللطيف لا سيما جمع بين اللطيف الخبير ولم الجمع هنا مع السياق وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم الفواد المصطمفة بر الوالدين من أعظم الطاعات ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. لا يطاع المخلوق في معصيه الخارق صدق العبودية تجلى في شكر الجوارح سعة علم الله ولا يخف عليه خافية سال الله تبارك وتعالى أن تقر